بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والنرم وجعل الظلمات وجهل وذله وهم الذين كفروا بربهم يعذبون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 سَقَمَ كَانَ لَهُمْ بِرَأْسِهِ لَمَّا جَاءَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ نَصَبٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ نَصَبٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبلهم مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذلوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك fi tur tasim fala masub bi فنمسوا بأيديهم لقال الذين كبروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجنا وَلَقَدْ سَخَّرْنَا لِهَذْرَسُلَيْنِ صَبْرَكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ في قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ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 تاضل السما واس والظني هو يطم ولا يط كل الن ومننس أن أتكون أن ولا تكونن من سل ولاتكون أن من المشرديا. قل إني أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف, من يصرف عنه يومئذ فتد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل إلا شهاد مشاهدون بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلع أنكم لتشهدون أن مع الله آمنة وقرى قل لا قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين لا يتيمن يعرفونه, يعرفونه كما يعرفون ابنا الضم الذي نخصعه ان كلهم فقم الله يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يبلح الظالمون ويوم ثم نقول للذين أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Omläm så kan Fina toum inna du vanmma genom belar nä kunna mosslekin O vu kä iffa käve bådaåtingen Waban ra en ho ومنهم من يستنعون ليك وجعلنا على قلوبهم لكنة أن يفقه وجعلنا على قلوبهم لكنة أن يفقه هو في آذانهم وقرع وإن يغوتوا لآية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجابدونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطين عن وليهم وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يؤلكون الا انفسهم وما يشاؤون ولو تمايدوا كيف على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليس لا نرد ولا نكذب بآلات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدانهم ما كانوا يخطون من قبل ولو ردوا لعادوا بما نكون عنه ولو رجوا لغادوا لما ننوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبروثين ولو ترعيد وقفوا على ربه قال ليس هذا بالحق فعلوا بلى ربنا قال سنقل العيال قال تذكر على الذي قول ثم تقول كان الذين كذبوا بالافاء الا حتى إذا جاءتهم اتراعة ضغطة قالوا يا حسرتنا على ما صرقنا سيلا وهم يحملون أوزارهم على بؤرهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا نعب له ونزار الآخرة غير للذين يتقون أبنا سعقون لا يغولن يقولنك الذي يقولون بانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كتب سوء ظنهم فذلك بسرو علامات لدوه اولوا وعدوا خسروا عسى نصرنا ونام ذنبلك لما في الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعظابهم فإن استطعت أن تنفر لفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون الله ثم إليه يرجعون وقالوا مولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا وما من زاعدكم في الأرض ولا قائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما صرفنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبصموث وذمات من يشأ الله يبنله ومن يشأ يجعله على مستقيم قل أرأيتكم إن أساكم عذاب الله أو أساكم الساعة أغير الله فدعوه غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيشق ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشربون ولقد أرثرنا إلى أمن من قبل كذا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 إذا فرحوا بما هوتوا أخذناهم بغتا أخذناهم بغتا فإذا هم مبلسون فقط عذاب القوم الذين ولموا والحمد لله رب العالمين قل الا رايتم ان أخذ الله سمعكم وراىكم وخزن على قلوبكم من اله الا الله نورانيه اسيكم انظر كيف نفرق الآيات ذنهم يحفظون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغزة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين يمسهم العذاب يمسهم العذاب لما كانوا يفتغون قل لا أقول لكم عندي خزائي الله ولا أعلم الغير ولا أقول لكم إني منك إلا إن سبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الضعنى والبصير وبنات ذبك وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لأنهم يسدون سفرَّ ما يذون م الن ب غد في الع شيء يريدونجه م غ كان من فيساب شيء و من فيسابك على شيء La sham plan hojanu mbe danto ya milan li mi Wakana nikatha fanya ba mun ni ba mil yaqulu an la ilaha illa وإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْتَ لَهُمْ تَعَالَوْا عَلَيْنَا فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّا مَن كَتَبَ رِزْقًا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَا من يَعْمَل لَهُ إِلَّا قَلِيلٌ آمَنَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفوظ رحيم وكذلك نفصل الآيات ولدى السبيل فدين المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين سنعون من دون الله قل أن أسمع أهواءكم قل من المهتمين قل إني على بيّنس من ربي وكلّبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إن الحكم إلا بالله يقص الحصة يقص الحصة وهو إن لو أن عندي ما تستعجلون به لقني الأمر بني وبيلكم والله يعلم بالفادمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلم ما إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما عند صدري وما تن في الا يعلمها ولا حب شيء في نمات الارض ولا ما تدي ولا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين والله الذي توفاكم بالليل ويعلم ما ترسون بالنهار Dmba pe ne yo ko vaga a Tu mai la nici ko non o nape so macha mal Ouqaro fa o karba Oulo twa o fa حتى الى جاء اخذنا بالمولى وعف رسولنا سوا من رسلنا وهم لا يسرون ثم رجعوا الى الله مولاهم الحق انا الله الحسن والله واسمه الحاسب من ينجيكم من ظلم رسل الذل والبحر فعون فصدوا غيره وخفيا تدعون الموج متوعا وخفيا فلئن انجرا من هذه لنكون من لنكون من الشياطين قل الله ينجيكم منها ومن كل ثم أنتم تشربون إن هو القادر على أن يبغت عليكم على من فوقكم أو من تحت رجلكم أن يلبفكم شيعا ونذيق بغنكم بأس بعض انظر كيف نفرق الآيات لأنهم يفقون وكسب به صوم فوهو الحق قلت عليكم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 O y me senn la ke se pa no pele se pa di ber bin kebar kan me de ولكن ذكرى لعلهم يتفقون وذل الذين استخدوا دينهم لعبا ونهوا وغرسوا بالحياة الثمياء ونكر به أنتم سلنفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعذر قل لعذب الله يؤخذ لله ونائك الذي نرسل بنا لهم شراب من الامين لهم شراب من الامين وعلى اب ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كن لسهوة الشياطين في الأرض حيران له أصحابه حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وعن أقيروا الصلاة والسقود وهو الذي يجود إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَهُوَ مِنْ غَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ عَلامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَسِيبُ الْقَديرُ وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مِنَ الْأَذَى يُسْقِطْ رِقَاقَ أُسْنَانٍ يَا رَبِّ فلما جن عليهم الليل رأى كوكبا قال ها لا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفرين فلما رأى القمر بازغا قال ها لا ربي فلما أفل قال قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضرارين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني وجهت وليه للذي فبرى السماوات والأرض قليلا حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن شاء ربي شيئا وشاء ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بإله ما لم ينزل به عليكم سوف يطانا فاي الفريق هي حق بالامل كن تنتمن الذين امنوا ولم ينسوا ايمانه بظلم هُنَالِكَ يَلْقَوْنَ الْأَذَابَ لَوْ مُنُّوا إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْسُدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ نَرْفَعُ من إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَآل نُوحٍ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ كُلَّهُمْ هَدَيْنَا وَنُوحَ هَدَيْنَا إِلَيْهِ وَصَالِحَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ رَبِّي يُسْمِعُ الْمُصَلِّينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى رَعِينَ كُلُّ مِنَ الْفَارِسِ وَإِسْمَاعِيلَ وَالَّذِينَ سَارُوا فِي الْبَارِقِ كُنَّا قُمْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَاءِ الْأَذْرِيَةِ وَإِخْوَانِكَ مَوْجُودًا إِلَيْهِمْ وَجَدْنَا مُهْدَيْنَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَئِنْ تَهْدِ اللَّهُ يَهْدِ بِي مَنْ, يشاء من عبادة I don't know. وَلَوْ رَسَنَا كُلَّ حِطَانٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَعِنْدَهَا هَؤُلَاءِ فَضْلٌ وَشَرَفٌ لَّهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَلَا يَسْتَنبِهُنَّ مَثَلُهُ دَاعٍ قَوْمًا قَدْ سَتِئُوا أَنَّ أَسْأَلُكُمْ وما قدل الله خص قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشره شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس نورا وهذا الناس تجعلونه قراطيس تبدونها ودخون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قلناه ائتم وذرهم في خوضهم يلعبون وهذا الكتاب من زلناه مبارك مصدق النبي بين يدينه مصدق الذي بين يديه ومسنذر أم القرى ومن حظهما والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على خلاتهم يحافظون ومن يظلم من, من سرى على الله كذبا أو خال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل Voilà un ta e levo me non fait’ le na te o le mana Et ka toba' po me il ne frijou le لِئَلاَ تَكُونُوا كَمَن قَالُوا عَلَى اللهِ الْغَيَّ وَارْهَقْتُمْ وَكُنتُم مِّنَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ الْقُرْآنَ فَرَجَمْتُمُ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة وترثتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقفع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لانكم اللهم الله فأن ذا هَلْ يُكَلِّفُ النَّاسَ وَجَعَنَا اللَّيْلَ سَجَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الرَّحْمَنِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ قُرْآنًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن تُرَابٍ الَّذِي خَلَقَ <تصفيق> لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ الرَّشِيدِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا منعنا به المزيطون والله مال مشتبها مشتبنا وغير متشابه انذروا إلى ثمره إذا أصمر وينعه إن في ذلك قبل آيات القوم المؤمنون وجعلوا لله شوكاء الجن وخلقهم وخرقوا له بني وبنات وخرقوا زيبا سبحانه سبحانه وتعالى عما يطبون بذيع السماوات والأرض أنا يكون له ولده أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء مالين لأنكم أنواعه ربكم لا إله إلا أنه وخامق كل شيء فاعبدوه لا حول ولا قوه الا بالله كل شيء هو وكيل لا تدرك ابن الصاد وهو يدري كل مصار وهو اللطيف الخبير الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا يُعْرِضُونَ وَمَن يُعَنِّفْ فِي السَّبِيلِ فَيَجِدْ عَلَيْهِ عَذَابًا أَلِيمًا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُوا دَوَسًا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وقع للعالم المشركين ولو جاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيرا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكير ولا تسقوا الذين يدعون وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ذَلِكَ يَهْدِي نَسْلَ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَأَقْسَمَهُ بِأَنَّهُ لَأَيمَانُهُمْ لَئِن شَاءَ أَشْمَأَنَّهُ مَعِيَةَ يَوْمِ الدِّينِ قُلْ إِنَّمَا الْعِيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُهَاوُونَ مِنَ الْآلِهَةِ كَاسِىَ يَوْمِ يُغَلِّبُونَ أَكَلَةً وَمَؤَلَّفَاهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ نَمَرُوا وَنَدْفَعُهُمْ فِي طَيَّاتِ الْيَمِّ عَدَمَ يُولَوْنَ وَلَوْ أَنَّا مَنَزَلْنَا إِلَيهِمُ الْمَلائِكَةَ فَسَلَّمُوا هُمْ الْمَوْتَا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ, كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أسرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل أبي عدوا يا طيمن في <تصفيق> الجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم الى بعضهم الى بعض الزخر فيتغي مدورا ولو ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يستعون ولتصى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليغتربوا ما هم مقتربون أفغير الله أمتغي حكما وهو اليبي أنزب إليكم الكتاب مفصلا والذين آسيناهم أبا يعلمون أنه منزلهم من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتم الشلمة ربك خلطا وعزلا لا مبنزل لكلماته لا مبنزل لكلماته وهو السميع العليم وإن تتاح شرما في الأرض يغيوك عن سبيل الله إن إلا الظلم وإن هم إلا يقرحون إن ربك هو أعلم من هم من سبيله وهو آمن بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ وَبِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ إن الذين يشبون بما كانوا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَا كَانَ لِيُصْلِحُوا مِنْهُ شَيْئًا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ شِيَعَ قِلَنَا لَيُحُون إِلَى أُولَئِكَ لَا يَجَارِدُوكُمْ وَإِنْ طَاعَتُهُ لَنَّهُ مُشْرِبُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْسًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ كمن فِي الْيَاسِكِ كمن وسلوه كل ولنا في بيث بخارجين منها كذلك ذين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أسابر مجرميها لينفروا فيها وما ينفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءهم ما يسوم قالوا لن يؤمن حتى قالوا لن من حسن شاهد لنا او سيرسل الله الله اعلم كيف يجعل رسالته فيطيب الذين اجرهم صالونا جنما قالوا ان جنما بعث كانوا يمسون فمن يريد l'amwa hi yahdi taman yurid Allah an yahdihi yashrah tanawwul ومن يرد أن يظلمه يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يفعل بالسماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صوات ربك مستقيما فاجغف صنع الآيات لقوبي يذكرون لهم دار السماء لا يعلم رديهم واللّه يعلم إن لا كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الذين قد استغرقتهم من الناس وقال أوليائه يا قوم من الناس ربنا صنع بعضنا ببعض لَغَادَنَّا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْنَا قَالَ إِنَّ النَّارَ مَسْوَاهُ قَال إِنَّ النَّارَ مَسْوَاهُ الْخَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها إلا ما شاء Ina ba ze kepa ke bualiin Waker nikenuni ba mo wani ladhaba daabba dina känu ya fi sema chorraugin se a misi komotana a mi kom so kom bi وينذروا لشأمكا هو أيومكم هذا فعلوا شهدنا على يا أنفسنا وغلوا اسهم الحياة, وغلو الحياة الدنيا وشهدوا على يا أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك علميك ربك مهلك القرى بظلمين وأهلها غافلون Waba mimma wa ma bo kede ge lamma yabel Wa bo keqae yo do waxmma E se yo de heber kor ما أنشأكم من ذرية قوم الآخرين إنما توعدون دهات وما أنتم بمعجزين قل يا قوم أملوا على مكانتكم إني عامل إني سوف تعلمون من تكون له عاقبة النار سوف تعلمون من تكون عاسبة الدار إنه لا يفلع الوالمون وجعلوا للناس ما درع من الحرس والأنعام لصيلا فقالوا هذا لله لتعبهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما يعلم قومون فتملك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شوكا عرم ليرجونهم وليبتوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا بذرهم وما يفترون وقالوا الدي نعام وهمت سجر لا يطعمها حجر لا يطعمها الا من chera oriza وأنعام أرهمت نهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليها سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأنعام خالفة لصولنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن من ستنفهم فيه شركاء ويجزي من وطهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين فتنوا أولادهم ستزن بغير علمهم وحرموا ما رزقهم الله وَأَمَّا مَنْ الله وَاسْتَغْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا أَمْرُكَ بِهِ بِقَضَاءٍ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ تو حق <تصفيق> يووم خقده وأت حهُ يوم خادوي ولا تصب إنه يخ الم المشربين ومن أن الع ح وطشاء كلَّ وَلَغ تو الله كل يوم نراقب الله ولا تنسبع خطوات الشيبان ولا تنسبع خطوات الشيبان ان هناك عدم النبين تمام ازواجي من افضل اثنين ومن ادنى اثنين والان السماء تروى لنا الانسان لين ان شملت عليه نبئوني بعلمي من كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آيات ذكرين حرم أم انسان أم اشتملت علينا الحياة من انسان أم كنتم شهداء إذا اختاكم الله من من على inna yirir irir inna allah ma yahdi لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتسا أو زمان مسلوحا أو نحم خنزير أو رجس أو قسقا أبيلا لغير الماجدة فمنس وغير ولا آذ فإن ربك رحور رحيم الذي لا ضره حلوا ام ناكل لذيذ قدر ومن الذخر والملل صرنا عليه شحمهما الا ما حملت بهورهما او الحوايا او الحوايا او مختلط بعض ذلك جليله جدير من هذا الصادر فان كان سبكره انه الظاهر رحمتهم ولا مرد بأس عبد القوم مجريلا فيقول الذين أشركون شاء الله ما أشرسنا ولا آباؤنا وما حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من فذلك كذب النبي من صبرهم حتى ذاكوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لما إنه ستبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلطون قل فلله الحجة البادرة فلو شاء لهذاكم يجبعين قل هدوا مشهدائكم الذين يشهدون أن الله لا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تستدع أدواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وينذر الدين يا قل تعالوا أسلم حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا أن لا تشركوا شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم منهم لكن نحن نرزق كل وايلاهم ولا تقربوا الكواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نشتر في حر الله الا بالحق ذلك وصاكم به نريكم تاقلون ولا تقربوا ما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 يونس قال لهم فاستدعوا دسبعون ولا تتبعوا السنن تتبرقا جمل سبيلكم واصطكم ديلا عليكم قد تسخون ثم موسى في تابسمان على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهو ذو وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لِتَكُونُوا مِنَ التَّقِينَ أن وَلَا تَكُونُوا ابْنَ مَاءٍ فِئَنَّ الْكِتَابَ عَلَى قَائِدَةٍ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ نَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا مُزِعَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَحْدَثَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا فَلَن تَكُونُوا فَكَانَ لَهُمْ كُلُّ بَنِينَ لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ فَمَنْ أَبْلَى مِمَّنْ كَانَ غَلَبَ أَيَّامَ فِينَا هُوَ مُقَدِّرُ وَمِنْهَا سَنَذِقُنَّهُمْ إِنَّهُمْ يَصْرِفُونَ عَن آيَاتِنَا سوء He yoburuuna yə vu benna so buca ya barzu a ya ya sedik yo ma yati pa a se onse i I ma yati ba yoaya sezu se ons i لا ينزعنا السميبانها لم تكن آمنت من قبل أن تسبت في إيمانها خيرا قلوا ينصبروا إنا منتبرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا منهم في شيء لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله من من يندبهم بلا كنوا من جاء بالحسن في ثمانيه عشر امسالها ومن جاء بالسيئه فلا جزاء الا مثل ما فما جزاء الا هم لا يظلمون im nem la débi mio pigi il laesp' per Dieu gibel se قيمة إبراهيم حليظا وما كان من المسجين قل إن صلاة ونسك ومحياي ومما فيه مما قل إن صلاة ونسك ومحياي, ومحياي, ومحياي ومما فيه لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول musil kul aghir allah yahih قُلْ غَنَّى اللَّهُ لَا إِلَهَ بِغَيْرُهُ هُوَ اللَّهُ رَبُّ ورب كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَسْمُكُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا وَجَعَلَ inna majad wa la ta'damu wa kum fi tadabir zalal jannati yadun wa kum fi